وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الذي أَرْسَلَ النَّبِيَّنِ يَحْيَىٰ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهوراً لِنُحَ بِهِ بَلْدَتَم مَيتَ وَنُصْقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَ أَعَامَو وَأَنَا سِيكَثر وَلَ قَدَ صَرَّّفنَاهُ بَيْنَهُم لَذكَّرُ فَأَبَ أَكْثَر النَّ إِللاا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 الرحمان فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ان اسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا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 وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ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 يهم لم يخر عليها صم من وعميان والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما أ إِكَ يجَزَونونَ الغُرفَةَ بِمَا صَبر وَلَقَونَ فيِيه تحيةَ وَسَلَ خَالدينَ فيِيه حسسُنَت مستُْقَ وَمُقام قُلْم يعبأُ بِكُم رَبّ لَل دُعَ أكُمْ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 وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ وَلَهُمْ عَلَيْنَا ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يُقْتَلُونَ قَالَ كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان اُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَليدا وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين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 بِعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُون قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إننا نطمع أن يغفر لنا رب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 شذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا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 واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال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 قالوا سواء علينا او عذت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلك ما هم في ذلك لا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 وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ ۚ طَلْعُهَا هَضْبٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ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 ولا تمسواها بسوء فان يأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ